الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة في متنوات والتفريق بالقضي أبي شزاع رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال رحمه الله فصل وتقوم عروض التجارة وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بمشترية به ويخرج من ذلك ربع العشرين وما من معادن الذهب والفضه يفرد منه ربع العشر في الحالي وما وما يولد من زكاه فيه الخمس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد سبق الكلام في درس النض عن زكاة الإبل والبقر والغنم فذكرنا هناك بنت المخاض وبنت المخاض ماله سنة ودخل في الثانية وسميت بذلك إيبا بنت المخاض ماله سنة ودخل في الثانية وسميت بذلك لأن أمها غالبا تكون مخضت يعني حملت وبنت اللبون ما له سنتان وسميت بذلك لأن أمها غالبا تكون وضعت حملها والحقه ما تم له ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها تستحق أن يطرقها الفحل والجذعة يعني من الإبل ما تم له أربع سنين ودخل فيه في الخامسة وأما هذا بالنسبة والتبيئة. أما بالنسبة للتبيع في البقر فما تم له سنة والمسن في البقر ما تم له سنتان والجذعة في الضأن ما تم له ستة أشهر وفي المعز ما تم له سنة هذا الأشياء مهم لأننا نحتاجه في الزكاة مثلا ثنية البقر والإبل الإبل ما تم له خمس سنين أو أربح سنين ودخلت في الخامسة في الأضحية والعقيقة والهد يشترط السن في الأضحية والعقيقة والهدى، في الإبل خمس سنين وفي البقر ما له سنتان وفي الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع وفي المعز ما له سنة ودخل في ما تم له السنة دخل في الثانية ولا يجزء أقل من ذلك. رأيت لو حب إنسان فأحد الأخوة اليوم عن وعى عايز يعوقه عن ولده بعجل أجل يسموه عندنا لباني اللي هو يعني عمره أشهر بسيطة هل يجز ذلك؟ لا جدال. لأن السن شرق رغم أنه قد يكون في اللحمة أكثر من من الغنم الذي لا ستتأشفظ في الضاء وسنف في المعز نعم قد رحمه الله تعالى وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بمشهورية به ويخرج من ذلك ربع العشرين عروض التجارة هي ما أعد للتجارة وأما ما لم يعد للتجارة مهما بلغ فلا زكاه فيه فالمكاين التي في المصانع ليس فيها زكاة والشركات وكذلك الأساس الأثاث الذي في المصانع والشركات ليس لا يقوم كعروض تجار وإنما التجارة تكون فيما ينتجه المصنع أو ما تنتجه الشركة إن قد يكون في هذا المصنع الشركة معدات بملايين فهل يخرج عن هذه الملايين زكاة ليس عليه زكاة فيها وإنما الزكاة في غلتها وما تنتجه ومثله السيارات عنده سيارة ولو بمليون تمام طالما أنها ليست أجرة ليس فيها زكاة أما إذا كانت السيارة أجرة فالزكاة فيه في أجرتها في أجرتها إذا بلغت النصار بالنسبة للعقارات كان الإنسان عنده عقارات يتاجر فيها أو عقارات يبنيها لأولاده وأهله، فالذي يبنيه لأولاده وأهله مهما بلغ ليس فيها زكاة، أما أما العمارات التي التجارة فالزكاة في في أجورتها وليس في في عينها وليس في عين، الذي يشتري قطع أرض للتجارة والعقارات فيها الزكاة. ولو لم يبيعها يقومها كل آخر سنة يقوم الزكاتها أما إذا كان ناويا أن يبني عليه هو أولاد ثم انتوى التجارة فمن أول ما ينتوى التجارة يستقبل بها حولا هجرية سنة هجرية ويقومها بعد الحول فإن كانت بلغت النصاب والنصاب يساوي كم 85 جرام من الذهب الخارسة وعيار 24 في زماننا فإذا بلغت هذا المقدار 85 جرام ذهب من الذهب الخالص ومر عليها سنة ففيها عروض التجار ففيها عروض جارة. قال رحمه الله تعالى وزكاة عروض التجارة رب العشر يعني 2.5% وابن اختص على الناس يقسم على كام ها؟ على البعيد يعني كل أربعين ألف فيهم ألف زكاة وهكذا كل أربعين ألف فيهم ألف بالنسبة لمن يتاجر في الحبوب إذا كان يزرع الحبوب ففيها زكاة الزروع. فيها زكاة الزروع وأما إن كان يتاجر فيها ففيها زكاة عروض التجار والفرق بين زكاة زكاة الزروع وعروض التجارة زكاة الزروع يخرج زكاةها يوم حصاد كما قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاد وأما عروض التجارة فإنه يستقبل بها حولا هجريا وكبلغ النصاب وما يساوي الخمسة ومين جرام تحب أما نصاب زكاة الزروع فهو خمسة أو سلحة والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بكفة الرجل المخصوص قدرها العلماء في زمانها ستمية واثناشر كيلو جواف يعني إذا وصل ما ينتجه من الأرض إذا كان يقتات ويدخل يعني حبوب تقتات ويدخل إذا وصل ستمية واثناشر كيلو فيها تن إذا كان يروي بالآلة ففيها نصف العشر أما إذا كان يروي على ماء المطر ففيها العشر على حسب ما يسقي به سرعة قال رحمه الله تعالى وما استخرج من مهادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وذلك لعموم الزكاة فيما استخرج من الأرض ومذهب الجمهور العلمي أن الزكاة فيما يقتات ويدخر الذرة والقمح والرز غيرها وذهب الأحناف رحمه الله إلى أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة كالخضروات والفاكرة وصغار خول الجمهور، وأما بعض الزراعات الحديثة كالموس والفراولة، فهذه زراعات تدخل أموالاً طاربة، والخضروات وهذه المشاتل ونحوها، فهذه فيها زكاة عروض التجارة وليس زكاة. أزم. أنا خد الواحد عديت سبضة الموس أو عديت فراولة، قلت زكاة، ماذا يستفيد بها؟ هذه للتكدُّ. وليس لي ليست يعني أكلة للناس جميعا لذلك يقع حرج في بعض بعض الحبوب كالسمسم والفول السوداني ان هذا من جهة ليس طعاما أساسيا للناس ليس يعني السمسم ليس وإن كان يدخل في بعض الأطعمة لكن ليس طعاما أساسيا للناس إما عنو بزكاة الزروع أو زكاة عروض التجار قال رحمه الله تعالى وما استخرج من معادن الذهب الفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس الركاز دفن الجاهلية يبقى عندنا نوعين اللي بيخرج من الأرض الركاز وهو دفن الجاهلية فإذا وجد عليه علامة المسلمين أو لم يوجد عليه علامة أصلا فهو لقطة الذكاز يدل عليه صورة تمثال مثلا هذا فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس أما إذا استقر شيء من الأرض ليس عليه أي علامة فهذا فهذا لقطة إذا كان في غير بيت فأما إذا كان في بيتي فإنه يخرج ربع العشر إنه يخرج ربع العشر في الحال قال رحمه الله تعالى فصل وتجوز زكاة الفطر بثلاثة أشياء وزكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع بالسنة والإجماع في السنة ما رواه ابن عمر كما في البخاري الصحيح قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من برج صاع من تمر صاع من أخوت وغلبنا المجف صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه وأجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر. على وجوب زكاة الفطر. وتجب بثلاثة أشياء الإسلام فلا تجب على الكافر وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان يعني إلى صلاة العيد. ولذلك إذا مات الإنسان قبل آخر يوم من رمضان هل تجب على أهله أن يخرج عنه الزكاة لا يجب عليهم ذلك وإذا جاء الإنسان مولود قبل غروب آخر يوم فيجب فيه الزكاة أما إذا كان حملا وحيولت بعد العيد فليس فيه زكاة واجبة ولكن استحب بعض العلماء أن يخرج عنه الزكاة وهذا مذهب الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أما من جاءة النص المرفوع إلى النبي عليه السلام فلم في الحم لشيء يعتمد عليه وإنما غاية ما فيه قول عثمان رضي الله عنه أنه يستحب إخراج الزكاة عنه ولكن لو مات الشخص قبل غروب آخر شمس يوم يجب الزكاة عليه وإلى صلاة العيد يعني هذا آخر وقتها. فإن فات الوقت أداها، لقول النبي عليه السلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. بالنسبة لأهل البادية، الذين لا تجب والمسافر الذين لا يجب عليهم زكاة لا يجب عليهم صلاة العيد. كيف يخرجون الزكاة؟ يعني واحد قاعد في الصحراء يطلع الزكاة إزاي؟ ما قصة ماندو الصلاة العيد؟ أو واحد مسافر؟ فالعلماء قالوا يقدروا من وقت صلاة العيد ويخرجوا قبل هذا الوقت. ولعل ما يستأنس في ذلك حديث الدجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس السمعان الطويل عند مسلم لما ذكر الصحابة حال الدجال وأن أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه. وذكر فتنة عظيمة يضرب الرجل فيقسمه نصفين ويمشي بين نصفيه ثم أمره أن يقوم فيقوم وقد كتل بين عينيه كفار لا يراها إلا المفر ومما يمنع الإنسان من فتنة الدجال حفظ أو العشر الأوائل من سورة عشر آيات الأول من سورة الكهف تقرأ عليه ففتنة الدجال فتنة عظيمة ولذلك كان الرسول نستعيد بالله في كل صلاة فردا كانت أمنافلة من فتنة الدجال لما علم من أمره عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما ذكر لهم الرسول هذه الفتنة الصحابة انشغلوا به آه. قالوا كيف نصلي يا رسول الله هدل على أنك في الفتنة لا تنشغل بحجم هذه الفتنة هنضربوك بالآله هنضربوك بالذبابة الشغل اللي بلتجي يا ببت الشيخ عبد الرحمن عامي معاه شغل اللي بلتجي لا يمكن أن يكون هذا دين يدار به الله جل وعلا كون الرجل لكي يدرس كتابا من كتب السلام يقال لا هنشغل عليك الآله أعوذ بالله والله ما فعله حتى أن الدولة ما هذا ما هذا العبث بدين الله جل وعلا لزعم نصر هذا صد عن سبيل الله وصد عن دين الله والعياذ بالله كون يخالفك في مسألة أو في مسائل تفعل ما هذا هذه أخلاق المسلمين ماذا لو رأى كافر هذا والعياذ بالله ف نعم في مصلحة التقدير لذكاء تقدير الصلاة. فالدجال قال الصحابة كيف نصلي يا رسول الله؟ ازاي اليوم اللي زاي؟ طول السنة ده حنصلي فيه ازاي واليوم اللي طول شهر ازاي وصلوا إزاي؟ قال أقده لا. لأن قدوه وقت الصلاة جسموه زمان. فاليوم العادي جسموه هكذا ومن هذا استنبط العلماء الصلاة الصيام في البلاد التي يطول نهارها. ويقول ليلة في بعض البلدان في ألمانيا يصبح النهار عشرين ساعة والليل فقط أربع ساعات طبعا كونك تسعون عشرين ساعة هذا صعب فيه مشقا فالعلماء يقول أن الصوم متعلق دي بالشمس برؤية الفجر الصادق ورؤية الشمس في الغروب فطالما أن الشمس الموجود لا يصح لك أنه قول النبي عليه السلام إذا وجبت الشمس أفتر الصعام يعني سقطت من جاة المغرب ما أنها لم تسقط لا, لا يصح للصائم أن يفتر فكيف تفعل قال إن صع صام وإلا يفتر ويقضي في الأيام المعتدلة التي الجو فيها معتدل والساعات فيه انتظمة وهذه فتوى سماح الشيخ النباس رحمه الله تعالى يبقى إذن آخر وقت صلاة يبقى إذن في الفتنة أيها الأخوة لا ننشغل بحجم الفتنة لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا اليوم اجتمعت كل فرق الضلال والأحزاب دلال. وانت جالس بالدرس لسه مثل الغاوة التقريب جالس بالدرس السفرانية كن هذا مجنون هذا يفعل هذا الناس الآن في زمن التقدم والتكنولوجيا وهذا جالس في المسي يدرس كتب السنة كتب أحد العنبل والسفارين وابي الشجاع ما هذا التخلف هكذا يقول ولكن هذا هو غايته هو عين العقل في الفتن يلجأ إلى بعد الله عز وجل إلى كتب السلف لأنها العاصمة من هذه القواصل التي تمر بها الأمة في هذه الأيام قال رحمه الله تعالى ووجود الفضل عن قوته وقوت رياله في ذلك اليوم يعني يوم العين إذا فاض عن قوته وقوت عياله تجب عليه الزكاة يبقى تكلم أولا عن شرط الإسلام ووقت الزكاة وعلى من تجب فتجب على من ملك قوته وقوت عياله يوم العيد ولذلك العلماء يقولون أن الإنسان إن لو أخذ الزكاة لو الناس طلعوا الزكاة قبل بيوم أو يومين كما في أثر عبد الله بن عمر وملك ما يفيض عن قوته وقوت عياله يوم العيد كأنه يجب عليه الزكاة الفقير الذي أخذ, المشكلة أخذ يجب عليه أن يخرج هو من الزكاة التي جاءته يخرج منها صدقه وإذا لمجد عنده إلا زكاة واحدة أو صاعا واحدا أربع حفنات يخرج عن نفسه أم عن ولده أم عن زوجته يخرج أولا عن نفسه طب لو وجد واحد ثاني صاع ثاني صاعين بس وعنده أربع أولاد ويزوجه وهو يخرج عن زوجته أم ولده عن ولده أبوله يخرج عن أحد أولاده ثم ثم زوجته وإذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير هل تخرج عليه الزكاة تعطيه هو من زكات القطر أو لو عندها زكاة مال واحدة مثلا عندها أموال أنا الله رزحك بزوجة مثلا مليار ولا مليونيرة وأنت فقير أنت طالب علم فقير هل يجوز أن تأخذ منها زكاتها؟ ها بناء على يجوز لنا آه قصة عبد الله بن مسعود أحسن من جاء النص قصة عبد الله بن مسعود زين رضي الله عنها ومن جاء التأصيل الفقهي أن المرأة لا يجب عليها النفقة نفقة على الرجل لكن الرجل لو غني والمرأة فقيرة هل يجب عليه أن يعطيها من الزكاة؟ لا لا يعطيها من الزكاة. لأن نفقتها واجبة عليه ولذلك العلماء تكلموا في مسألة في مسألة وهي إذا كان الإنسان له دين عند شخص فقير فهل له أن يسقط الدين من الزكاء تنازعوا في ذلك والأحوط أنه لا يسقط الدين من من الزكاء الأحوط ف نعم <تصفيق> نعم، لأن لا يجب عليه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. نعم. ويزكي عن نفسه وعمن من تلزمه نفقاته من المسلمين، فيخرج صاعا من قوة بلده وقدره خمسة أرطال وثلج بالعراق. والحكمة من زكاة الفطر ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم وتعمة للمسكين. وهذا دل على أنها تخرج تخرج طعاما وهذا قول جمهور الفقهاء هذا الأحناف الشافعي ومالك والإمام أحمد رحمه الله جميعا قال بوجوب إخراجها من قوتي أو غالب قوتي أهل البلد وذهب الإمام حنيفة وعورة بن عبد العزيز والبخاري إلى أنها تخرج يجد إخراجها قيم وذهب شيخ الإسلام المتهمي رحمه الله إلى أنها تخرج من الأحظ للفقير والصلاة حول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صدقة الصائم من كذا وذكر الأشياء ولقول عليه السلام في سطرة للصائل وتعمى المسكين وشكر لله تعالى على إتمام فتاة الصيام وإن كان طعام لو إن ناس مثلا يعني طعامهم من غير الحد يعني في بعض البلدان في دول أوروبا مثلا لا يعرفون أكل هذا الحب يأكل سمك أو لحم فهل يخرج من هذه الأصناف يطلع زكاة سمك في البلاد ساحلية أو يطلع لحوم ولا لازم حب آه يخرج يجوز أن يخرج من الأسماك واللحم على قول الجمهور وهو الصواب كما حققه ابن القيم رحمه الله في إعلام موقع في المجلد الثاني على واحد وعشرين والثلاث على ثلاثة وعشرين وأما في إخراج القيمة قد قيل الإمام رحمه الله قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال ابن قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر صاعا من كمر الحديث وساق الحديث وهنا مسألة وهي من أودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله يعني أنت الآن مسافر ومسافر القاهرة والزكاة زكاة الفطر أين تخرج في مكان يعني أنت الآن مسافر السبدي أو في أي مكان من البلاد والعيد دخل عليك أنت في هذا البلد تخرج الزكاة الأفضل هناك أم في بلدك أنت زكاة الفطر تخرج حيث يوجد الشخص أما زكاة المال فتخرج حيث يوجد المال حيث يوجد المال فلو كان مسافرا أفضل أن يخرجها في بلد السفر ولكن لو أراد أن يخرجها في بلده لعلة أخرى راحت في السعودية ما فيش فقرة السعودية مثلا وفي بلده هنا مثلا في الصومال الناس في محلة شديدة أسأل الله العافية وعافية فأراد أن يخرج ووكل شخصا وهو مزادر له اخرج للزكاة هل تجزيه هذه الزكاة واعطاه الزكاة تجزيه أما إذا لم يوكل إذا لم يوكله فهذا ليس إخراجه يعني قال له خلي الزكاة دي عندك لحد ما نيجي نطلعها هل هذا يعد إخراجا؟ لا لكن لو قال له أخرجي للزكاة حتى أعود هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك يجوز ذلك قال رحمه الله تعالى قرأت؟ نعم قال رحمه الله فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل أو إلى من يوجد منهم ولا يختصر على أقل من ثلاثة, ثلاثة من كل صنف إلا العام قال رحمه الله تعالى فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية وقوله تبارك وتعالى إنما, إنما من أساليب الحصر يعني أن الزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية وهذه الأصناف الثمانية على قسمين المحاويج من المسلمين والقسم الثاني من في إعطائهم معونة لإسلامهم أو تقوية إسلام قال رحمه الله تعالى وذكر الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إبا أولى الأصناق تخرج له الزكاة هم الفقراء ولذلك قدمهم الله عز وجل في الذكر والفقير من لا يجد عنده شيء من لا يوجد عنده شيء وأما المسكين من يولد عنده شيء ولكنه لا يفين ولو كان هذا الشيء ثمينا ولو كان يقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيد أعمل كل إنسان يملك السفينة ويكون مسكين عنده أربعين عيزة وعنده تزوج ست زوجات طبعا اثنين. قد يصل أبنهم إلى أربعين قد يكون مسكين عز الزوج الزوج عشرين من أربعين عشرين في عشرين ألف عز روعميد أليم وهكذا مستفينة مجفشة مثلا هذا الشيء ف وقيل أن المسكين أشد فقرا والأظهر أن الفقير أشد لأن الله عز قدمه في الذكر والعاملين عليها والعاملين عليها الذين يجبون الزكاة للحاكم ولولي الأمر إذا لم تكن لهم رواتب تكفيه فإذا كان لهم رواتب من الدولة تكفيهم فلا تخرج لهم الزكاة والمؤلفة قلوبهم وهم قسمان كفار ومسلمون، كفار كرؤساء العشائر والقبائل يرجى إسلامهم بدفع الزكاة له بيجوث ومسلمون أسلم قريبا ضعاف الإسلام، يعطون من أجل أن يثبتوا على على الإسلام. ولذلك في الصحيح التبري مسعود البخاري أن النبي عليه السلام أعطى رجلاً وسعد جالس، فرأى نوراً في وجه سعد الغضب، فقال يا سعد إني لا أعط الرجل وغيره أحب إلي قشة أن يكبه الله في النار. فالزكاة تدفع للرجل ضعيف الإيمان. حتى يثبت أو وإذ قبيل كافر يرجى إسلامه بإعطائه الزكاة تدفع له الزكاة رجاء إسلامه وفي الرقاب الرقاب هم الرقاء المكاتبون لا يجدون وفاء وأيضا شراء العبد ليعتق وكذا فك الأسرى كل هذه في الرقاب والغارمين والغارمون الغارم هو المدين، وهم قسمان غارم لنفسه كمن عليه دين غارم لغيره كمن تحمل حماله دخل للصلح بين الناس وأحد من عليه الحق أو من عليه الحق لا يستطيع الدفع فقال أنا أتحمل هذه الديه. فيجوز أن يعطى من من الزكاة هذا من الغارمون والقسم الثاني من عليه دين لنفسه وفي سبيل الله في سبيل الله هم الغزاء الذين لا رواتب لهم من بيت المال الغزاء المتطوعون الغزاء المتطوعون الذين لا زكاة لهم من بيت المال وهذا قول جهور العلم وذهب بعض الشقيقية إلى أنه يدخل في سبيل الله المساجد ونحوها والصواب خول الجمهور وأن المساجد لا تدخل في ذلك وأن في سبيل الله المقصود بهم الغزاء المتطوعون الذين لا زكاة لهم من الذين لا رواتب لهم تكفيهم من الدور نعم نسل الله هل يعني ثلاثة لا ولو ولا في شيء محرم وتابع الله عز وجل يعتبره نعم حتى يعان على ذلك لكن الشخص كل شويه يشتري مخدرات ولا من الزكاة ويُعطى... لا لا يعتبر هذا هذا متلاعب قال رحمه الله قال الله عز وجل وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل الرجل الذي او الشخص الذي انقطع به الطريق في سفر أو نحوه وليس معه ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده فهذا يعطى مقدار ما يوصله وإن زاد رده لأنه أخذه للحاجة وقد زادت يعطنا ألف دنين حاجة ما يوصل فصرف خمسمائة وبدأنا خمسمائة فالواجب عليه أن يرد هذه الخمسمائة لأنها ليس منها والآن الحمد لله بطلقات الصراف دخل الصراف في المكان طلع بلس في أي مكان في العالم يعني صار الآن ابن السبيل يعني يكاد يكون يعني يكاد لا يوجد إلا قليلا نعم نعم نعم قال رحمه الله تعالى أو إلى من يوجد منهم، ولا يختص على أقل من ثلاثة من كل صنف إلى العام. هذا القول مرجوع، قول الشفعية لا يختص على أقل من ثلاثة يعني من هذه الأصناف هذا ثلاثة من كل صنف هذا ليس مسمى. ولو أعطى كل زكاته لشخص واحد يجوز، لو أعطى كل زكاته لشخص واحد، يجوز. ولو فرقها بين الأصناف وبين أفراد يجوز. ولكن لو أعطى كل زكاة لشخص واحد هذا الأمر جائز نصلى الله عن الخارج ونسلم ونعلمنا ونجهلنا